أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحواليين أ ن آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن امنا قالوا آ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 ق اتقوا ل الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم, ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 وارزقنا و أ ن ت خير الرازقين قال الله, إني منزلها عليكم قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ف إ ن ي أ ع ذ ب ه عذابا عذابا لا أ ع ذ ب ه أ ح د ا من العالمين و إ ذ قال الله يا عيسى بن مريم ي ابن عيسى بن مريم أ أ ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن من دون الله واذ قال الله يا عيسى ب ن مريم أأنت قلت, للناس اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من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 إ ن ك انت علام الغيوب ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت ولو ن ت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني, فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد ان إ تعذبهم ف إ ن ه م عبادك, إن تعذبهم فإنهم عبادك إن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل د ي ن ف ي ه ا أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذ لله ك ا ف و ز العظيم ل ل ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهن لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهن وهو على كل شيء قدير